إِنْ يَثْقَفُوْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءٍ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْومَ الْ القِيَامَةِ يَفصِل بَيينكُمْ وَلَّهُ بِماَا تَعمللونَ بَصير قَد كَانَتْ لَكُمْ أُصوَة حَسَنَةُم فِي إبَرَاهِ مَ وََّذينَ مَهُ إذقالَاُ لِقَوْمِهِم إِ بُرَآاءُ مِنْكُمْ وَمَِّ تَعبُدُونَ مِنْ دُونِ الل وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَثَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغضاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ حتىَ تُؤِّنُ بِلههِ وَحدَهُ إلاا قَوْلَ إذَراهِ مَ لِأَبيِيهِ لَ أتَغْفِ رََّ لَ وَماَا أَمْ لِكُ وما أملك لك مِنَ اللهَّهِ مِنْ شَيْ رَبنَا عَلَكَةَوكلناَا وإليك وَإِلَكَ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 وَلَا يَأتينَ بِبُْتَانِي يَفْتَرينَهُ بَيْنَ أَدينهَِّ وَأَْجُلِهَِّ وَلَا يَعَصينَك وَلَا يَعَصينَكَ فِي مَعرُوفٍِ فَبَعَهَُّ وَسْتَغُفِر لَهُ اللهَّ إِ اللهَّهَ غَفُور الرَّحيِيم. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قَوْمًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من أصحاب